الحج أشهر معلومات فمن ثرد فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله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 فاذكروا الله عند المشعري الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيدوا من حيث أفاد الناس واستغفر الله واستغفر الله إن الله غفور رحيم.